فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم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 فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون أنا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقنون ام عندهم الغيب فهم يكتبون